ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعمدون قدير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بفغاء وجه ما تفقوا من خير وثا إليكم وثا إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهم أغنياء تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا علانية سروا علانية فلهم أجور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ